كل من غره شيطانه فضغا لا تمشي في الأرض مفتونا وفتانا عد إن ربك تواب وعزته لا تحرم التائب الأواب غفرانا جوانا فأطعمنا هن فأكرمنا فالامنا عدنا فوالله سبحانه وتعالى نستعين به اسلمه ودن لنا ورضاه دنيا كنا نعلم وعرفنا والش